مثل اثام من طبيعه لا ينقص ذلك من اثامه شيئا وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو انه صلى الله, صلى الله عليه وسلم, الله وسلم قال بلغوا عني ولو ايه صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو ايه سمعتم من احد احبابنا آية. ولو ايه يقول بلغوا تكليف نعم. عني تشريف الله اكبر ولو ايه تخفيف تشريف وتكليف وتخفيف نعم بلغوا عني ولو ايه تكليف بلغوا وعنه صلى الله عليه وسلم الله كما سنة. ذكر اخونا الحبيب الشيخ سعيد اي شرف أي شرف مم. كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى نعم في قوله عز وجل قال هذه سبيلي مم. ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني مم. كل من اتبعني الله مم. وما أنا مم. من المشركين قال ولا يكون الرجل من اتباع النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم سنة. حقا حتى يدعوه إلى ما دعى اليه النبي على بصيرة مم. على بصيرة من علماينا كما ذكر الشيخ مم. من فسر البصيره بالعلم ومنهم من فسرها بالفهم لا. ومن